القهوه عالم بحاله قايم فيه اللي قاعد جنب اللهاية وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر صفولة ذكريات قد تكون بداية لكل ما هو آت والليل عزيزي المشاهد نسمعها من فنان يقول في حي عبدين كان يا مكان يا هلا فيك يا هلا بيه زدنا هاله بارك الله في أنفاله وزاده من عائم الله خير هات ما عندك أستاذ شوحي أهلاً بيك أهلاً بيك يا مدام سامي أنت قاعد على القهوه بتعمل ايه انا الحقيقة أنا بتفرج كتير على حكاة والقهاوي لأن من الحكايات الواحد بيسمع قهار ويسمع حاجات كويسة وحاجات كده وحاجات كده فقلت الله طب انا في نفس على القهوة لأن عمري ما قعدت على القهوة آه. يعني عمرك عمرك. عمري هي مرة واحدة هحكيها لك يعني بعد شويه عشان ما نتخبيش لانها حكاية يعني فيها شوية حاجات يعني لمه شويه اول قاعده لي على قهوه آه. وانا في المنصورة يعني انما اقول لك اول مره قعدت على القهوه من المنصورة انا بلدك المنصوره آه. انا بلد الم... اي الحجر من المنصورة اه, آه. آه, آه. انا كنت بلعب مع زميل لي طالب في المنصورة وبنلعب طاولة وبعدين انت عارفه الطاولة دي بتتفوت النظرة للطاولة بالسن يعني مثلا عشرين سنة خمسة وتلاتين سنة أربعين سنة خمسين سنة سبعين سنة يعني كل ما كل ما شوفي شوفي كملهم شباب قاعدين بصوا رأسهم مرفوع إنما بعد كم سنة هتلاقيهم بعمل جوك فأنا ليه يا زميل بلعب طاولة وبعدين قال لي شيش بيش وخلاص يعني وخلاص وأستنى هي لعب لعبة تانية كان اسمه إبراهيم إبراهيم ما خلاص عرفنا إنها شيش بيش إبراهيم بهزوا <تصفيق> راح في خانت الياج كل سنوان طيب الله يرحم والله ومن يوم ما قال شيش دي ما شفتوش الله يرحمه فتعة من القهوة ولذلك وانا ماشي كل ما اسمع شيش بيش بي روح اي حاجة اسمها حشيش بيش اروح عملك عقدت شيش بيش وشوف هي كانت الله يرحمه كانت في حظه مش حلوة لكن حظه انا انها بطلتني القهوة ما عدتش بعدها قهوة ابدا دي تانى مرة بعود على القهوة الحمد لله ما متعاش بشيش ب طب انت ذكريات طفولتك ايفل المنصوره ما دام انت في المنصوره بقى انا ذكريات طفولتي في المنصوره ااا يعني انا اول واحده علمتني الفن مش واحد كانت واحده اسمها ام زتون في الحسنينه ونعرف ان في المنصوره وعارف الحته دي كلها ام زتون دي يا يعني حينما تذكر المنصوره اذكر ام كلثوم وام زيتون أم زتون دي كانت شيخة العوالم يعني اللي هي يعني هي اللي مربية ال بالبلد العوالم بالفنانين مصر المنصورة كلهم أول سجات لعتاب حياتي شوفي بقولك لك اللي إلها واحدة متسعفش أنا بوسط المثل ده متسعفش إيه إذا أول واحدة علمتني السجات أم زتون وأول سجات وعندي لازالت السجات دي هي اللي ادتهالي وانا طالب وعلمتني ازاي تقول لي كل 2 3 بتاع ما بقيت ايه اسطر في السجائر ايوه وكنا عاملين فرقه كان محمود العراقي والضيف الله يرحمه وجمال الشيخ المخرج وعبد الغفار عوده استاذ بمعهد الفنون المسرحيه فكان ام دي واخده <تصفيق> واخدة تواريخ ميلاد الناس العظماء كلهم. ايوه واخده عالت الأدربة وعالت الشربيني وعائله الشناوي وع... يعني العظماء اللي هم بتقعد دقاليه كلهم وتفاجئ اللي له عيد ميلاد ويوم عيد ميلاد تروح مخبطة يفتحوا الباب تقول مالك يوم ميلادك ودروح دقليل يه يا ستين مهاردة عيد ميلاد ونخلص ونقبج ونمشي تعلمنا بقى الغنى والطرب والايقاعات وكذا وكذا وكذا من الحقيقه ده لا انسى هذا فضل الست فضل الست استلمني بعدها بقى في التمثيل كمال ياسين كان يجي لنا المنصوره وهو اللي يخرج لنا لان انت عارف ان كمال ياسين من المنصوره هو اللي كان يخرج لنا المسرحيات ايوه كان ييجي هناك وكان يزورنا وال... والله يرحمه حسن الإمام كان ييجي يشجعنا و... يعني كل الناس اللي هم بتوع الدقالية كانوا ييجي يشجعونا وربوا فينا حب الفن بس ربوا فينا حب الفن و... وربوا فينا ان إحنا لازم نكمل تعليمنا مش ننام بقى على الفن وكذا كذا وكاد سويرزاك بالمناسبة في المنصورة كان الطفل قد كده كان الطرقس قد اللي بطرقسه الوقت عاشر مرة نابغه من صغرها الحقيقه من صغرها الايقاع ما يهربش منها ابدا وهي طفلة. بس بيقولوا انها من اسكندريه لا لا كانت وهي طفله صورة. المنصوره ما اعرفش بقى يعني تاريخ حياتها بقى تسال عنها بقى لما انا اقول مثلا عبدين فكرك عبدين عندنا حد يذكر عبدين قدام مني اتذكر سكن الاولاد انا كنت ساكن في راحه في عبدين واذكر اشار عبدين ميدان عبدين واذكر ملك عبدين الملك و طفولتك يعني ما قدتش تفلت كلها في عبدية يعني... أنا كنت شوفي من صغري غاوي أجي أشوفي الحاجات اللي هي خارقة للعادة دي عيد جلوس المالك أجي أشوفها وأهلي يجيبوني تب فاكر سور عبدين فاكر سور عبدين كانوا لك يا عبدين السور ده كان واطي جدا مم. كان ممكن حد ينط من على أي طفل اللي ينط من عليه مم. بس كانوا بقولولنا ورا السور ده إنجليز ده وعدته هيتبحوك حرسين الأصل ما كان والملك عامل آآ آآ آآ كلاب حراسه وجنود انجليزي هم اللي حارسين وما ب... ما بتفهموش اللي نط نهايته فكان <تصفيق> المخاط اه وميدان عبدين ده كان فاضي كان واسع شو دي كان هو هو ما تغيرش بس كان واسع لان ما كانش فيه بقى لا السيارات الكتيره دي يمكن كل ساعه ولا كل نص ساعه تلاقي عربيه سايته كانش فيه كان في التكدس ده طبعا كان في كتير يعني اللي عندهم عربيات معروفين يعني قليلين طبعا قليلين جدا لان كان اللي بركبوا العربيات هم اصحاب الصفوه, الصفوة والباقي ربنا يفتح عليه ويجيب عدله وبعدين يا استاذ وبعدين بقى الحكايه <تصفيق> الثور بقى فلما قامت الثوره هبدو <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على أساس بقى يفتحوه للشعب والحديقة بقت ملك الشعب والشعب هيحافظ عليها لكن الشعب اتضح أنه كان متعقد انه ممنوع من الحديقة دي اول ما فتحوها دخل الشعب عليها نهاها وده وحش قوي المفروض ان أي حاجة من دي لازم نحافظ عليها أي حديقة لازم نعلم نعلم الطفل منذ الصغر منذ الصغر ان هو يحافظ على ما يقطفش ورد يختار من كل شيء يعني انا اتذكر انا ماشي في لندن انا ونادر ابن أي. وبعدين خلص العلبة بتاعت بشربها ومياه غزية أيوة أيوة. بلاش اسماء عشان ورمها في الارض آه. الشارع توقف انا بصيت ان الناس عامله كده واخد العلبه من على الارض وحاططها في سلة الممولات كل واحد يعد عليه يقول له متشكر بس بالانجليزي ح... يشكرون هانك هانك ان انا خدت من اشوف ازاي محافظين ليه ما نكون احنا ما... ما نكونش احنا كده احنا ارقى ناس احنا ارباب الحضاره يعني احنا الحضاره اتولدت هنا وبعدين طارت شويه كده في العالم كل ما تعدي على بلد يقع منها ريشة تبي ببضى تسقط يعني احنا الأساس إحنا تطير نفس يعني إحنا الحضارة نفسها وكل ما تروح بلد تسمح إنما إحنا أرباب الحضارة ليه ما نكون شح ليه, من... ليه ما نرجعش تانا نكون أرباب الحضارة يا طب فاكر بقى زواج الملك فاروق ونريمان والمواكب احكيلي احكي لي عنها أنا يعني انا تاخ شوف الفرح ده كان فرح فعلا يعني الف ليله وليله إيه وبعدين إيه في حاجه طريقه اه احكيها لك أحكي. يعني الناس بقى بتقعد بتوع... <تصفيق> العقل مصر كلها توقعت بقى هدايا اه بمناسبة لأنه الملك هو صادف عيد جلوس وجواز في الوقت نفسه آه في يوم واحد آه يعني آه. في وقت واحد في أيام متقربة أي. والفرح امتد في أيام كم يوم الفرح امتد كتير آه. كل الناس تمنوا <تصفيق> أن الفرح ده يمتد شهر أو اثنين الوحيدين اللي, اللي تمنوا أن الفرح تكون يوم واحد أو ساعة واحدة أهل عبدالنفسوه ليه؟ المنعهم يبصوا بالشربك حتى ولا يعودوا في في يعني بدل ما يهدوهم ويدوهم حاجات دي كانت الهدية دي كانت الهدية حد يسيبس حد يس يتنفس ها. حد يخرج محد يجي فالوحيدين اللي يعني الفرح رغم إنه دو كانوا أولى بالجار بال... أولى بالشوفة لكن ما نصنبكينش بشوفهم بقى <تصفيق> بتفتكر إيه أغاني الفرح اللي كابل بتقال أيام زواج الملك والملكة يعني فكرة. مش عارف <تصفيق> <فكرت> <تصفيق> يعني مش عارف أبستي. <عايزي> يعني أنا أتذكر أني مطربة مشهورة يعني. أه. غنت <تصفيق> يا هل ليلتين؟ يعني, أه. يعني. دي اللي <تصفيق> من عبدين واصر عبدين للقهاوى عبدين تفتكر ايه قهاوى عبدين قهاوى آه. اصيلة قهوة في قهوه يعني مش عارف بلاش مسميات عشان بيعتمروها دعاية دعا للقهاوى بلاش ولا اقول لا بلاش بلاش في قهوه هناك كتير وب... تتذكر وبعدين... ايه في الهاوى وبعدين تصور القهاوى بتاعت عبدين مثلا تلاقي قهاوى تلاقي كل اللي قاعدين عليها سودانيين م. قهوة <تحكي> النبي يعني آه, آه قهوة تانية تلاقي كل اللي قاعدين عليها أصحاب رجال أعمال كل اللي قاعدين عليها يعني نازلت القهاوي في نفس شياكتها أيام زمان زمان إنما أنت ما بتروحش القهاوي أنت بتسمع بس شو شباش ما أنا عايزي تبتسمع أي عن القهاوي دي القهاوي دي أنا على الفكرة مش أنا بسمع كل عن كل القهاوي تعرف أن القهاوي دي القهوه اللي كان يقعد فيها الشيخ سيد شخصيه المكتب هو كان لا مش قهوه هم كانوا بيقعدوا في حته شبه قهوه يعني مش قهوه فكان بيقعد هو كنا نجتمع ونقعد في مكان كده و الشيخ فيوم الله يرحمه ويعيني الشيخ سيد ويا عيني على قاعده الشخصيات مكاوي والشيخ محمد الفيومي أه لما كانوا يقعدوا مع بعض أه و... و... و... و... ونحكم عليهم انهم ما يتكلموش الا بالطرب والغنى أه واللي فيهم يغلط اي حرف موسيقي ينفع شيلين السين بس شيلين أه ايام ما كنت انا باخد خمستاشر قرش في الاسبوع وعملت قناعه قالي عشان يزودوهم لي وزودو بس انا مش كبير قوي ده اصلا اصل الغله ده جاي قريب <تصفيق> <تصفيق> طب بقى الشيخ كان بيعمل ايه يوم مثلا الشيخ في يوم له يا شيخ سعيد انت جاي ولا ماشي يقوله أنا جاي ماشي يقول له ليه يقول له ما معايش فلوس سلفني سلفني يعني كل طول ما هم قاعدين كل الحوار بالاغاني كل الحوار بالمولحن ومولحن وبسم الله جميل ما شاء الله ربنا يخلي الشيخ سيد ربنا يديله العمر يا الشيخ سيد لو اتعثر آه. يوزع نغم والحن بالعالم لا. كله آه. ربنا يديه الصح يا رب انت اول ما اشتغلت في التلفزيون استاذ الشويحة عملت إيه؟ أنا أول ما اشتغلت في التلفزيون آه. أول يوم ابتدى فيه الارسال, الإرسال. التلفزيون العربي يقدم الأدباتي محمد الشوحي كنت بتقول إيه في الأدبات؟ كنا بنكلم آآ آآ كان اخراج الاستاذ محمود الشريف وكانت كلمات امام الصفطاوي شوف قديم قوي وبعدين بنتكلم بقى على سابقا يعني المؤامره والعدوان والمسائل وبقيت اقول احب اقول حاجة يا اخوان ان المؤامره والعدوان كانوا سبب وأحباء الحاجة يا إخوان إن المؤمر والهدوان كانوا سبب في وجود أوطان مليانة أفرح ومصر الله الله يبدأ في جاب اليسر وكما الله الله يبدأ في جاب اليسر أحباء كانوا سبب سبب وجود قوة فتية عرفتوا طبعا إيه هي الجمهوريه العربيه احلى امل كان للثوره الله يعني كنا بنقول حق <تصفيق> واول يوم مايت نساج ذا مايت نساج لا لا لا يوم أمّا اللي فريت الدراويش بقى فريت الدراويش دي بقى إحنا عملناها في الجامعة يعني الزراعة صغيرين لأ هي من كليات مختلفة كم فيها من الزراعة فيها من التجارة فيها من من جامعة لازهت فيها من الحووب ف يعني ولذلك كان كان المزايي يؤدي مولك أي درا كامعين نزلوا إلى ميدان الفن فحازوا إعجاب الجماهير <تصفيق> <تصفيق> وننزل. دي موسيقى الديب. دي في الموسيقى. ده لوي نحن نبدأ ويشيلنا ويشي من غيري. أسيتي شراؤن ملحل من تيشي لنا هو الزو خلال فيتي وبدون الطبل من نمشي شي ونشان على التراباتي تي تي تي تي تي وروحوا داخل الرأس ده وبعدين ركزنا جهودنا وعزمنا علشان نفس تكون ووضعنا الحب في مهجتنا وحضرنا الليل الحيكم سنقص عليكم قصتنا من تقطة لسلام عليكم. عليكم جميل أقول له قص القصة يا حفظ يقول كيف أقص القصة والمقص ليس معي أقول له اسكت هس احنا حنقص بشبابنا الناهض ونتباهى شوفي بقى بشبابنا الناهض كل عامل كده أقول لعب بشبابنا الناهض ونتباهى وبنرق من العين بعضينا ورزقنا المولى بكمعاها بطريق الفن تزكينا وتلم المتعوس قلناها على بعض في يوم ما تلمينا دعونا من حكايتكم دعونا من حكاياتكم دعونا ومن شدو البلاب لأسمعونا فقد طاب الغناء وحن وسطي للعبة دوخيني يا يقولوا معاك على الغناء فقد عزمنا ونظفنا الحناجر بالصبونة وإن طال الغناء فلا تلمنا فإن الراغي من فعل الصبونة راغي وراغي يوم آه يعني يقول لهم وقال لا آه آه آه آه لا فلا الله ولا فالك نحن نرفع طبعا من ذلك فمن الحسنية عزلنا وبقت جنسيتنا زمالك <تصفيق> أو ما لهم هل تحبون المدنية قول نعم نحبها من روحنا ونفتديها بالجنيه هل هي أخضر هيرقصوا وفرفشوا هيرقصوا وفرفشوا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 القصص اللي بطلعها كلها لا هي مش تقليد اصوات انا دايما احب يعني لما اكون في مطربين بحبهم اتخيلهم في حاجات كثير قوي اتخيلهم في مطعم في بيتكلموا عن حمواتهم عن مطعم عن اتوبيس راكبين فيه لكن اسمحيلي لي قبل ما احكي على حكايه مطعم او اي حاجه اه احنا كنا بنتكلم عن الشيخ الفيومي قبل كده بشويه في حاجة للشيخ الفيومي ما نساهاش له ابدا كنا مرة في بني سويف بنعمل حفله اضواء المدينه وكانت الدراويش موجوده والشيخ الفيومي على المسرح وبعدين كان لسه يوم او يومين على رمضان فجيل الاستاذ امين عبد الحميد الله يرحمه قال له يا أستاذ فيو... يا شيخ فيومي ده بكرة رمضان بصت لقيته رأله شهر الصيام ابتدى وبكرة أول يوم وقلت يا مرحب انشار وقال, وقال الناس كلها وكانت الحقيقه مقلب عملوا فينا المفروض الحفله تنتهي تنتهي بعد الفجر بقى سهره الناس لما عرفوا ان, إن بكره رمضان كله جري يعني كلهم جريوا ويعني الجمهور قل شوية خلاص قلت you want to go بقى to في family and your family? The يعني of المطعم. family is about the food. Yes, the food is about the food. I think the food is about the food is about the food. Because there are a lot of الفنانين دخلوا مطعم. it a lot of food. And the food is about the food. So I didn't سخنوا سخنوا اكلكم بارد سخنوا قلبوا قلبوا في السمن البلد قلبوا اكلكم معمول بزيت وانا محقوق اللي جيت ده اللي ياكل عندكم تسمموا سخنوف ودي اغنيه اسمها بلغوه راحوا على فريد لطرش عاوز ايه يا استاذ فريد قال لهم ولد خلي هات لي طامي وما حصل انت اكتر شويه اصل اللي باكله تملي ومنه انا يا ما جرالي على الدخالي على الدخالي جميل في هل ليالي اه هل ليالي راحوا عبد الحليم حافظ عايز ايه استاذ عبد الحليم هلو. اكلني فريك انا اكل ومع وماصل الله يخليك ايوه اجيب ملوخيه تمشي علي وراح لم كرشوم قالت له قالها بيقول لها راح لم بيقول لها تاكل ايه يا ست قالت لهم خروف سمين خروف سمين يكون تخين واحلى منك ما هنتك بشي وإنتك كنت كبشي وانت وعايزة منك خروف سمين يكون تخين وأحلى منك وأحلى منك راح للعبد الوهاب دكتور استاذ المسرقار العظيم ربنا يخليه لنا يا رب ألف عام أنا أتذكر أني كنت معهم شادي فك ليه؟ قالت له لو عندك خرفة لي. لا ما... قال لها سكوتي أستاذ شو رحي سمعنا أن عندك مملك تلكين جمال جنب المواهد الكثيرة منه الشكلية لا هو يعني يعني على قد ما بقدر مش تلحين تلحين لأن الملحين دول حاجة كبيرة قوي وبعدين ملحنين كبار هم فين فين يعني غايبين عن الساحه ليه والحاجه الغريبه ان الناس بيقولوا ان المونولوج اندثر المونولوج المونولوج ما انتشرش ده انتشر كل الاغاني الوقت المونولوجات كل الأغاني الوقت باللوجات شوفي زمان كان انا احب أول الملحن اللي يخضع اللحن للمعنى يعني شوفي استاذنا الكبير لما يلاقي عشان يصور الزمن يقولك زمان و الزمن، زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي شوفي نيجي ل... ل... ل... ل... للصنباطي أه أه أه أه. عشان يصور راخر الزمن هواك نسى الزمان طبع شوف الزمن بتضاريسه بمنحنياته إنما في بعض الملاحيون لجيه زمان سيرتي وفرحتي ومن الدي ليالي هواك نسى الزمن طبع هوك ناس الزمن طبعه هيا هيا لو ده مش ده الحين ده ده بخذ له حندي بقى يصدر ألحن ده يلا اللي سيادتك بتقوليه في لا لا أسمعه منك الاول قوليه مرة بقى اصل إيه؟ المره دي يبقى من منك ليه على طول مش أنت حافظها؟ آه حافظها ولا قوليه برضو من الورقه عشان أنا كمان أقول من الورقه لا أنا حافظها، كل حضرتك من الورقة آه. القهوه عالم بحاله وقات فيه اللي قاعد جنب اللهاد وفيه الثلاث وفيه عبر وفيه الثلاث كل البشر. ما أنا كده؟ عزيزي المشاهد وزا كنت هاوي وزا كنت غاوي وزا كنت ناوي تشوف وتسمع عر الأهاوي قرم وجرم ولو جاي من حجاوي الأهاوي تبقى أنا حقول ليه ما أنت قلتيها <تصفيق> لا. لا أقولها تغنيها بقى حدرتك أنا ما بعرفش أقولها <مم> الملحنين بقى موفاقين بقى الملحنين و... تي را را را إحجز لبكرة كان الزمان يمسك النص ده يقعد فيه سنه انا هعمل بقى كتير احجزيلي بك لا احجزيلي دلوقتي على طول اهو عالم بحاله قايم فيه اللي قاعد جنب اللي هايم وفي تلاهي وفي عبر وفي تلاقي كل البشر إذا كنت غاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأغاوي قرب وقرب قرب وقرب You وتسمع see and hear They're close and caught And if there's